التسجيل الثالث والثلاثون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف يعبدون الأصنام باء يوم عيد ت بالالون مبين ث تسالوا عن